يا صاحبي لا تحسب الكبر وزود يضيع على المغروره بوزينا وبالكبر خلزه من الدل ما سروت من يلبس حق على الله يهينا يا صاحبي لا تحسب الكبر وزود يضيع على المغروره Får i såg del maserun Men ylbis haggen على الله يهينا Men ylbis ha haggen على الله يهينا Inshid och kberni Och rabli sma torud Men röhmat illy Kullna mertjina Hmaf i nsayh Ya wlad och لصار ما للقلب عقل يعينا عينا وقبرني ورب لي سما طرود من رحمة اللي كلنا مرتجينا ما في النصايا يا ولد والحكيم لا صار مال القلب عقل يعينه لا صار مال القلب عقل يعينه يا صاحبي لا تحسب الكبر يضي على المبرور مه بغوزينا قرزة من الذل ما صرت من يلبس حقن على الله هنا يا صاحبي لا تحسب الكبر وزود يضيع على المامور هب وزنا وبالكبر قرزة من الذل ما صرت من يلبس حقن على الله من يلبس حقا عن الله يهينا للكبر للي دا البيض والسود اللي جميع الكون قبضت مينه ما هو بلي كل ما منهم حدود مخلوق من ما يهينواطينا للكبر للي دا ولا البيض والسود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 وبالكبر خارزها من الذل ما سرود من يلبس حقين على الله يهينا يا صاحبي لا تحسب الكبر وزود يطبي على المغرور يبوزينا وبالكبر خارزها من الذل ما سرود من يلبس حقين على الله يهينا يلبس حقا على الله ينه يا سعد من يا طاع على الخد بركوت يرفق وفي مشياه وقار سكينا ما غرته نفسه ولا طا ولا طاد يخفض جناحه والملى رافعينا يا سعد من يا طاع على الخد بركوت يرفقوا في مشياه وقاروا سكينا، ما غرته نفسه ولا طا ولا الطاد يخفض جناحه والملاء رافعينه يخفض جناحه والملاء رافعينه يا صلاح الله الكبر وزود يضي على المغرور يبوزينه وبالكبر غرزه من الذل ما سرت من يلبس حجا على الله يهينا يا صاحبي لا تحسب الكبر وزود يطي على المغور زب وزينا وبالكبد غرزه من الذل ما سرت من يلبس حجا على الله يهينا من يلبس حقين على الله يهينا